والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من لجيز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أُنزل إليك من ربك هو الحق هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد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 ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوذي ما هو الطير وألمنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد وأعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح أعذوها ورسلنا له عين القفر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يجر منهم عن أمرنا نرقه من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 لَمَّا خَرَّجَ بَيِّنَتَهُ إِنَّهُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ سَقَىٰ كَانَ إِسْبَأٌ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ قُلْ مَنْ رزق رَبُّكُمُ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ هُوَ رَبٌّ غَفُور فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَزَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَسْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيل ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَجَعَلنا بَيْنَهُمُ الدّينَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكنا فِيهَا قُرًى طَاهِرَةً وَقَدَّرنا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنا بَاعِدْ بَيْنَ أَسفارِنَا وَغَلِمْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلناهم ممزق إلا في ذلك لا آيات لكل صدّار شكور ولقد صدق عليهم إبليس رنه حتى إلا فريقا من المؤمنين وما كان وربك على كل شيء حفير قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة لا يملكون مثقال ذرة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 قل أرني الذين ألحقتهم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كفسل الناس بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداها وأسر ندامة لما رأوه العذاب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 وَإِذَا سُتَّلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَتِنَّ قَالُوا مَا هَذَا إلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عما كَانَ يَعْبُدُ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 وَكَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا أَتَيْنَاهُمْ فَكَذَبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كان نكير قُلْ إِنَّمَا أَحِضُ قُمْ بِواحِدَةٍ أَن تَقُومُ لِلَّهِ مَسْنَى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 ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريبا وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيدا وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيدا وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُوِيلَ بِأَشَيَآئِهِمْ مِنْ قَبْلٍ إِلَّا هُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مريد